و الله أ ن ب ت ك م من ا ل أ ر ض نباتا ثم يعيدكم فيها و يخرجكم إ خ ر ا ج ا و الله جعل لكم ا ل أ ر ض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا